Ağriz bıllah min al şeytanı rahim. Alhamdulillahı Rabbi alaamin rahmanı rahim. Malik yamidin eyiak. Nasibu eyiak nashtain. İhden sıraza müstaqim. Sıraza ladin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 قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي الصبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من عذرا فانضلقا حتى إذا أتيا أهل قرية ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مكنا له في الأرض فِي الْأَرْضِ كل مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا حتى سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبْ فِي عِيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عندها قوما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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ له مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ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 قال ماَا مكني فيِي رَبّ خَيرٌ فَعنني بقَّة أج الفََكْ وَبهُم رَدمَا آدُني سبرَ الحديد حتى إَا سو بين الصَّد فَْقالَالا فخ حتى إ جعلهُ نراًا قَا آدُني فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وَوكان عدُ رَبني حّ وَوتكنا برضهُم يومَئذ موج في ذض وَن في خاف الصور فَجناهُ ج ورغنا جهَّما يْمئذِ الكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غضاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نضيم لهم يوم القيامة وزنا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 فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُجْدِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا يا عين صاد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 من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إن نبشرك بغلام من اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي ما قد خالقتك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي جعل لي آية. قال آيتك كأن تكلم الناس ثلاثة لي سويا فخرج على قدمه من المحراب فأبحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا وحنانا ملدا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 قالت يا ليتني تنيمت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجرع النخلة تساقض عليك رضبا جنيا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 فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأسا وما كانت امك بغيا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 عذك شيئا يا أبتى إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فتبعني أهديك صراطا سبيا يا أبتى لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا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 وكان عند ربه مضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا معا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 İlla mantab ve âman ve âmin al-çalîp al-fâulâik yedülûn ve جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لُغَمًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بِكْرَةً وَعَشِيَّةً تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسياً رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا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 أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الظلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف وجدة ويزيد الله الذين تدمهدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير مردا. اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ يَلِدْ اطَّلَعَ غَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ مَيِّتًا فَارْتَقَبُ وَاتَّخَذَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُ كَلَّا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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ الرَّدَّ فَإِنَّمَا يَسْرَنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ الْقَوْمَ الْرَّدَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَةً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 الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بطبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وَأَنَا اخْتَارْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُحَا إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ يُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى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 نَزَغَ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي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 bir tane,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 Mübarek <gülüyor> فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يضغى قال لا تخافا إنني معك ما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية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 كُلُوا وَرَعُوا أَنْعَابَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُنِنُّهَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه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 فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب أنكم ولا أصلب أنكم في جذع النخل ولا أينا أشد عذابه وأبقى.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 يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُضْلِمُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هوى. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِيتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّنَا قَدْ فتنا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فقال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حُمِّلنا أوزراً من ذلة القوم فقذفنا فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوارٌ فقالوا هذا إلهكم وَإِلَهُ موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ظرا ولا نفعا ولقد قال لهم مِنْ من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوا فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى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 قال بصرت بما لم يبصروه به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سوّلت نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لا تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا Lan harıq annuh, thumma lanasfan annuh fil yam min asfa. İnna maa ilahukum Allah, aladzillaa ilaha illahu. Vaseyak kullu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 Onlara, Allah'ın izniyle, Allah'ın نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقا إلَّا بِسْمِ إلا يَوْمَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفَ فَيَذْرُهَا قَاعَنْ صَفْصَفَ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجَهُ وَلَا أَمْتَى يَوْمَ إِذِ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَهُ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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ الوجه بِمَا شَاءَ وَسِعَ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ عَرَبِيًّا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق ولا تعدى القرآن من قبل أي قضاء إليك وحي وقل رب زدني علما ولقد أعهدنا إلى آدم من قابل لوفنس ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا ذَا وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَوَ ۖ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجْعَلَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَمُحُّ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 أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ وَلَا وَمَنْ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 قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات لأولم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 وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَنُورْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاطِبَةُ لِلْتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ وَلَوْ أَنَّا أهلك أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ نَأْتِيكَ لَنَكُونَنَّ إلينا الْمُؤْمِنِينَ لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ قُلْ كُلٌّ مُّرْتَبِصٌ فَتَرَبَّصُوا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 Alhamdulillah, Rabbi al-‘alamin, al-Rahman al-Rahim, Malik yarbidin. İya k n-ebudu, İya k n-isteyin. Sadakallahul Muhterem kardeşlerim, 16. cüzde bir tane tilavet seyrisi yapacağız. Akabinden ash-şerif tilaveti olacaktır. Bismillahirrahmanirrahim <Gülüyor> minash-shaytanir-racim Vannu nillaha What is that? Allah'aikum warahmatullahi walaikum Rebunah on